وعلى الكسرى سلبية يؤدي النباتات وينهيها لأجل أن يقضي كفانا واضح نعم ليتحلل نعم الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ايلاي مدد الاستعانة والتوفيق. نعود بالله من شطورها وفينتيات مالنا. ايجل الله فلا مضل له ومن يضلل فهادي له. لا الليل الى الله دولته ويكله واشهد ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا من النذاع. اينا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهداه ودم محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة طيب نواصل في شرح هذا المتن المختصة في علم النهو هو المقدمة العاج الرومية وكنا انتهينا إلى باب الفاعد عرهنا الفاعد وميزنا من التعريف ما يخرج من حده وتعريفه وركرنا محترزات الساعد وذكرنا أنه يأتي صريحا ويأتي مؤولا وذكرنا أن فعله يتقدم عليه وذكرنا أنه يأتي على لفظ واحد نجب للمفرد والمذكر بنجب للمفرد والمثنى والجمع وذكرنا أنه يتابع فعله يتابعه في التذكير والتعنيس فيذكر الفعل مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وفي حالات يجوز فيها هذا ويجوز فيها ذاك أو يجب هذا أو ذاك وتفاصيلها يأتي في مثل آخر ان شاء الله وسعال وقلنا أنه يبدا من تقدم الفعل على الفاعل ثم قلنا هو على أقشام أو على قسمين ظاهر ومضمر صح A lot. Almost. A lot of water. Huh? the و جاءت والهندان والهنور والهندان الهندان الهندان الهندان وغادر ومشتفن. الظاهر متصل الظاهر متصل هل يكون متصلا؟ هل يكون الفاعل من الضمير والنصب لا ترى لا مثل كن تمام ا ها اسكن انت هذا تاكيد ما ضرب الا انا ما ضرب الا انا جيد ما ضرب الا انا على ان انا المثل لذلك التقدير ما ضرب احد مثل الا انا ذا من هنا يقول ماذا متصدق المنفصل واضح طيب المستدير واجب كتاب جائز للسنه تمام هذا يكون مع الغائب المذكر أو المؤمن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 وإذا كان بدعة كتاب أو ألف أو يعني في للشاة فيكون واجب الزكاة على المضاعف. تمام؟ أما الماضي فجاء و هو وهي. أما المقابل يلا جيبته وجعتي وجئت ما وجئت من وجئتنا. ونتكلم جيبتم وجينا يلا. واضح؟ فيكون مكبيل المتصدف. تمام؟ هل هذا كما ترغب؟ المتصر جئت وجئنا جئنا و وجئتما و جئت معنا و واضح؟ جاء هو مستفر جاء في يمسا جاء جاء ألف وجاء الوضع وجئنا النساء هون هذا يكون ظاهر ظاهر متصل واضح لما جاء هو يكون في المستدير جالس وجاءت هي يكون في المستدير جالس في المضارع إذا نجيب جبرية جاءت في الاتصال يقرأ هو إذا كان التعب الأليف والنون وراجب استفاق ربما؟ إذا كانت شائع إذا كانت تصلي ويرتع هي... الغائفية أقول جائب للإستفاق أما إذا كانت تصلي أنت تريد أن تصلي أنت أنت هنا تصلي... تصلينا هي هو الفاعل يكون ظاهر تصلينا الفاعل يكون هنا ظاهر ربما؟ هذا فلاصة ماشيئة معك ما. اقرأ المثل مفهوم هذا اقرأ الآن حتى نمشي ايوه انه ساعة المضمر قال والمضمر اثنى عشرة نرى الظاهر اثنى نقرأ نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربت وضربتم وضربتم وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب وضربنا. سيد. إذن عشر المضمّر أي المضمّر شو المقصود؟ الضمير. مقصود الضمير لم يبين المتصل منه من المنفصل والظاهر من المستتر وواجب الاستدار من جائزه. وإنما ذكر. قال إثناعشر. ضربت ضربت أي أنا. فَتَقُولُ غَرِبَ في الماضي مبني على السكون في من في محلك مبني على الضم في محجر فاعل وضربنا النون نون الجماعه مبني على السكون في محل فاعل وضربت تاء الخطاب مبني على الفتح في محلي فاعل وضربتي تاء الخطاب في محله فاعل لكن في محل فاعل والميم للمثنى ولك ان تقولتما ضمن متصل بالشكر للشكوك بمحجر فاعل اذا اثني وضربتم ايضا طالب التاء لحالها والنون للجماعه او ضربتم كله زيد وضربتن ايضا التاء لحالها والنون لجماعه النسوه او تن كله ضمن متصل للجماعه فاعل وهو لجماعه النسوه وضرب هو ضمن متصل مستجر جوازا تقديره وضربت هي تأل التأنيث والفاعل منسدج جواز التقدير وضرب الألف مناسكوم محل رفع فاعل. وضرب الواء مناسكوم محل رفع فاعل الجمع. وضرب النح النون مناس الفتح ضمن التصل الفتح محل رافعين رافعين فاعل واضح. وأمديت هذه واحة وسهلة ها لبعض. انتهى طيب وبعدين اظن الشارح شرح ما ذكرته لكم من طيب هذا الفاعل قلت اذا كان ضايا فوارح كان المفرد المذكر المثنى والجمع مذكر كان ومؤنث ومعنى الظاهر انه لا يتوصل اليه بما لا يقالين التكلم او خطاب او غيبه الضمير أو لم يتوصل إلى معرفته بقرينة تكلم أو مخاطب أو غيبة وضربت وضرب وضرب وضربا وضربوا أي هم وضربنا أي هذا الضمير قد يكون ظاهرا يعني يكتب وهذا الظاهر متصف ضربت وضربنا وضرب وضربتي، وضربتما، وضربتم، وضربتنا، هذا مترص. وقد يكون منفصل، ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ورب إلا, إلا أنت، إلا أنتما، إلا أنتم، إلا أنتما، إلا هو، إلا هي، هذا. فالغرح طيب المستكر إسمان المستكر غير موجود لا أثار ذهب يفهم من السياق واضح فتقول من جاء تقول جاء أين زين ذهب في الماضي مبنى فجأة هذا مثل جوازا تخيره هو واضح وجاءت أذيره جواد فاعل مثلاً جواد أذيره هي وكذلك في فعل المضارع الذي يكون الفاعل فيه يرجع إلى الغائب هو أو هي يصلي هو وتصلي هي نقول ضمير مثلاً جواد أذيره هو أو هي واضح؟ ان اذا كان الفعل مضارع فاعله انت ضمير متكلم او ضمير مخاطب واضح او بعض ضمير الغائب فهنا يكون ماذا فعملاً وجوباً تقديره أنا أو نحن واضح يعني أكتب أنا نكتب نحن تكتب أنت تكتب أنت هذا واضح تكتبين ظاهر الياء ظاهر تكتبين الياء متصل تكتبان الألف متصل تكتبون الواو متصل تكتب نا النون متصل واضح ويكتب هو ضمير متصل جوازا وتكتب هي ضمير متصل جوازا ويكتبان هما ويكتب هم. ضمير متصل متصل للمثنى ويكتبون هم متصل المتصل هو الواو ويكتبن هن الضمير المتصل هو ماله فينتم وواضح متى يكون واجب متى يكون جائز كذلك يكون واجب في فعل الامر للمفرد المذكر اكتب اكتب انت ويستجيب وجوبا تقديره انت اما اذا كان للمثنى او الجمع او للمؤنث فيضح تقول اكتب انت اكتبا الارف موجود اكتبوا الو موجود اكتبي انت الياء موجود اكتبنا انتن النون موجود هيكون واجب الاستيطار مع ماذا في فعل الامر مع رميغي المفرد المخاف واضح هذا مقصود نائم آآ آآ الفاعل واضح طيب ماذا نائب فعل اقرا قال المؤلف رحمه الله تعالى النائب عن الفاعل قال ذاب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم, وهو الاسم, وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله طيب هنا قال النائب الفاعل اي ما ينوب عن الفاعل احيانا تعرف من جاء وجاء زيد أو من تعرف من كسر الشيء تقول كسر زيد الزجاج لكن لا تعرف ماذا تقول كسرت زجاج لأنك لا تعرفه صح وأحياناً تعرفه ولكن تريد أن تكفي علىه فلا ما تقول كس يا تنزل هذا يعرف لكن يراد أن يحتقى فلا يذكر. وإحياناً قد يؤثر فلا يذكر. نعم نعم وأهيانا الشيء يكون مهين كما ذكر وأهيانا الاحتقار فهذه هي أسباب التي من نحية المعنى التي تجعل ماذا تجعل الفاعل لا يرفع ف ماذا يعني يبهم ويذكر الحدث والشيء الذي وقع عليه الحدث الشيء الذي ماذا وقع عليه الحدث فعند ذلك يكون الفعل مبني لما لم يسمى فاعله لا نقول مبني للمجهول واضح؟ لماذا لا نقول مبني للمجهول لأن هذا لا نقول خطأ على الإطلاق ولكن فيه تقييد لما تقول أنت الآن أكيمة الصلاه أكيمة الصلاجة من أقامها مؤذنين يعني بالضرورة انت لا تعرفون قد تكون نتعرف أقام بلاد الإقامة الصلاة أقام بلاد الصلاة تقول اقيمت الصلاة أو أكل الرغيف هل بالضرورة أنت لا تعرف فإذا قلنا نائب مبني للمجهول أي أن هذا الذي قام بالفعل دائما مجهول هذا ليس بالضرور قد يكون مجهولا قد يعلم فيخبأ عنه قد يعلم فلا يظهر، استقارا تعظيما قد يراد انتهاء الشيء إلى آخره ولهذا يقال مبني لما لم يسمى فاعله فاعل لم يسمه. فنعلم هذا له أسرار دلالية ودلالات معنوية تعرف من سياق الكلام، الحديث أو الآية أو كلام المدرس أو الخطيب أو نحو ذلك. يعرف لماذا في لماذا ماذا هذا الفاعل. فإذا نائب الفاعل هو الاسم المفروء المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وحقيقته أنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل فيحذف الفاعل إما للجهل به إما تصد إخفائه أو لتعظيمه أو لاحتقاره فينوه عن الفاعل الاسم النفاعلي في نوب الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل هيرت في ابتفاعه هيرت لارتفاعه يقال كسر زيد كسر زيد الزجاجة فتقول بسرة الزجاجة قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه يؤتى بجهنم تجرها الملائكه بكذا من الزمام بألف زمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا من الذي يأتي بجهنم الملائكه تأتي تجذبه وفي الآية قال وجيء يومئذ بجهنم جهنم جار مجروم تعلق هو نائب الفائح واضح؟ نعم واضح نائب الفائد. طيب هذا نائب الفاعل إذا قام المفعول به مقام نائب الفاعل ناء مقام الفاعل ارتفع لارتفاعه وسمي نائب الفاعل لأنه ناب مناب الفاعل يترتب على ذلك أن الفعل يتغير أن ماذا الفعل يتغير والفعل اما يكون ماضيا او مضارعا فاما الماضي فيضم اوله ما قبل آخره تقول في ضرب ضرب وكتب كتب وسأل سئل وقال قيل وذا بيع كل هذه هذه الافعال التي هي مهمله الوسط فيها ثلاثه في اوجه فتاتي يقال بيع يقال بوع ويقال بالإشمام بويع كلها تصح لغتها واضح قال بيع و بوع بالواو وابويع بالاشمام يعني تكسر, تكسر الباء تكسر الأول وتضم ها كما هو في علم التجويد في ثواعات بعض العلمة واضح اما المضارق فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره فيقال فيه يقول يقال ويكتب يكتب قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون م? ولا ولا تظلمون وقال عز وجل ونضع الموازين للقسط يوم القيامه فلا, فلا تظلم نفس شيئا في الماضي قال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا ساق يسوق وسيق كسر اوله لانه لامر صبحي سيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها وفوتي هو فوتح فوتي فته في التحت عند الحصن التحت اندلس ابوابها فوتي ضم الاول وكل شيء ما يقول هذا ماض شاقه اصل في نار شاقه واذا كان اصل فيه شاقه يعني يقع له الاخر الصف شاقه شاقه يسوق شاقه او اذا اصله تا و نظام ينبط ويبسط بطبعه سوق هذب هذب ويصح ان يبدل الواو سوي الياء تدخل عليها انتصر فتنقل الى فتنقل الياء ويناسب هذا البيئات الكشف خطير والوجن الثالث هو المعرفة أعدني واضح؟ مدفوع؟ طيب، بعد أنواعنا نائب نا... نا... نا... نا... نا... نا... الفاش سيئ؟ أقرأ؟ أقرأ؟ أقرأ؟ أقرأ عادل والنبنين أقرأ المدين؟ تغيير الفاعل واذا كان، أو كان، قال فان كان، قال فان كان مضارياً ثم أوله وفِرَ ما قبل آخر، وإن كان مضارياً ثم اوله ووضِحَ ما قبل آخر. واضح هذا؟ إذا نائب الفاعل هو المفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل لسبب ما ولمعنى ما بلاغي نحذف الفاعل ونجعل المفعولة مقامه. فيرتفع وارتفاع لكن الفعل لا يبقى لحالي لا بد أن يتغير. في الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخذه وفي المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخذه. واضح؟ الفعل التي فيها حروف العلة في وسطها هذه لها يعني أوجه في ماذا في العلة فيها ذكرتها. ويأتي تصيلة إن شاء الله في مدن آخر أقرأ أقسم نائب الفائد أقسم نائب الفائد قال وهو على قسمين ظاهر مضمن فالظاهر نحو قولك ضرب زيد نحو. نحو فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمن إثنى عشر نحو قولك ضرب نحو, نحو قولك نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا نفس ما يقال في الفاعل يقال بما للفاعل احكام الفاعل تقع على احكام نائب الفاعل لان نائب الفاعل هو مفعول اصله مفعول اقيم مقام الفاعل فارتفع ارتفاعه وماذا وتلبسا لاحكامه فقلنا الفائز منه ظاهر ومضمر وضمير الظاهر جاء زيد والمضمر هو الضمير فناتي الان الظاهر ضرب زيد, زيد عمرا تقول ضرب عمرو ويضرب عمرو وضرب زيد واكرم زيد ويكرم زيد ويكرم زيد وضربت هند وتضرب هند واكرمت عائشه وتكرم عائشه وهكذا في المثنى والجمع يكرم التلميذان وتكرم التلميذتان ويكرم التلاميذ وتكرم التلميذات ويكرم آ... السابقون وتكرم السابقات وهكذا هذا الظاهر المضمن والضمين إما يكون ظاهر أو مستكلم والظاهر إما متصل أو منفصل فالمنفصل ما أكرم إلا أنا وإلا نحن وإلا أنت إلى آخره والمتصل وأكرمنا واكرمنا واكرمت واكرمتي واكرمتما واكرمتم وأكرمت وأكرمت وأكرم واكرمتن واكرمها واكرموا واكرمنا وأكرم وأكرم وأكرم وأكر. طيب وأما المستثمر فاما واجب واما جالس فالجالس مع الغائب ضرب اي هو وضربت اي هي ويضرب اي هو وتضرب هي هو جائزه الاستطاع واما غيره فيما يبدا بالهمز والنون والتاء فيكون واجب الاستطاع اكرم ونكرم وتكرم واضح واما تكرماني وتكرمون وتكرمنا ويكرماني ويكرمون ويكرمنا وتكرمين هذا الضمير فيها متصل ظاهر ومتصل ضمير ظاهر ومتصل واضح نعم يا ابني تكلمي تكلمي وجهي ثق ها عادي بالرحيل بالرحيل فينا عادي الرحيم. يلا هات لنا مثال يحترم العالم ها؟ يحترم العلم. يحترم. ها بالسالم يحترم. من مرفوع يحترم. طيب. يحترم. العالم نعم ايوه الله مرفوعين الطرفين ضمه خير هينه لا وهنا مبني, مبني, مبني وهو مبني هذاك نعم وهنا الجاهل طيب وبعد يكرم الطالب الطالب نعم طيب يزيد. هذه آه... جملة. في في الماضي نافع. جملة. في الماضي مبني اسم فاعل ونافع. شو صار؟ شو؟ جملة ها؟ وهي ما في زين يضرب زين. يضرب زين. طيب أيضا مع الماضي مع المثنى الماضي مع المثنى نائب الفائل المثنى نائب الفائل المثنى ما هو المثنى ما هو المثنى ماذا؟ خلاص مو هيدا شبه ضريبة الهندان تقول لهم دهانا نوم المثنى على الطاقه مالعا ها؟ الألف وليس الجمعة إلا على نغة ها؟ كيف؟ لغة ثالثة لغة مبديدة هذا لغة يعني سمع سمع رفع المثنم بالضبع كقوله بعضهم يا أبك الرقم القذان والنوم لا تالفه العينان سمع هذا هذا بقى قليل ناجح ما على عليه زيد نعم جاء نذكر ثاني أكرم المؤمنون المؤنث مع المؤنث مفرد معنى أي معنى بسيط يعني أنا لا أظن شاهد فكرة مع المثنى المؤمن مع ولا تكون عنيفا فضل فقط سئلت لعائشتان عن الدرس عائشة رائشتان عن الدرس نعم جمع المؤنم جمع المؤنم طالبات نعم أكيمة الطالبات جاء لا ما الناس مفرط نا. الطالبات أكيمة الطالبات إيه لا إيه الطالبات جاء بالفعل من إيش أضمنه واضح مش مسألة الخبر مشي مسألة الخبر تيجي الخبر كم نفهم الدرس واضح نزيدكم نزيد قال الله تعالى والخبر قال باب المكتدأ والخبر. المكتدأ هو الاسم عن والخبر هو اسم المرفوع العالي عن الأوانين اللصية والخبر هو اسم المرفوع المستدل إليه نحو نحو نحو, قول نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون بسم الله والصلاه والسلام طيب قال المبتدا والخبر المبتدا اسم من مين يبتدا هي يبتدا ومعناه واضح يعني انه يبتدا به واما المقصود به في الاصطلاح فالمبتدا فهو الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظيه المسند إليه خبره فقولنا الاسم أخرجنا الفعل والحط وقولنا المرفوع أخرجنا المنصوب طيب، المرفوع أو قولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح واضح؟ ما هو الصريح الاسم الظاهر الذي لا تقدير غيره، فتقول العلم نور، العلم نور، واضح؟ والمؤول بالصريح يكون إما أن الناصبة للمضارع وما دخلت عليه. ومن قوله تعالى وان تصوموا خير لكم التاويل صومكم خير لكم تبع. هذا صحيح إعرابا. أن تصوموا خير لكم خير مبتدا مؤخر وأن تصوموا الجمله كلها تأويل محاضر خبر. ويصح هذه محاضر مبتدا وآخر خير لكم خبر. هذا الأول واضح. أفو. ثاني النوم دخلت عليه النوم دخلت عليه مثاله قوله تعالى من آياته أنك ترى الأرض خاشئة الآية التقدير التقدير قوي التأويل رؤيتك الارض خاشعه من اياتها واضح مفهوم طيب هو الاسم المرفوع الخالي عن العوامل اللفظيه يعني ان المبتدا شبب رفعه معنوي شبب رفعه أو العامل العامل في رفعه معنوي وهو الخلوب عامل فيه معنوي وهو الخلو عن الآمل اللفظي كما مثلا المسجد واسع الدرس مفهوم الدين النصيحه والايمان يمان والحكمه يمانيه وايضا الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله الى غير ذلك منها. أنت تجد كلمة الاولى مرفوعة ولا لا ها؟ طيب ما السبب في رفعها ما يوجد قبلها شخص هو نسيج مرفوع بنسيج ورفع مبتدا به اتجاه كذاك رفع خبر بالمبتدا متقدرش فالعامل فالرفع هو الخلو عن العامل ووجود ماله دخلوا عن العامل، اللص هذا العامل في ربئه، طيب شأتي أمثله في المتنا والجمع، وراء آخره في درس قارئ إن شاء الله تعالى. طيب أنا كل كلكم داخلي ولا دافئين داخل قارئ؟ ماش؟ في حاجة؟ لا حاجة. <تصفيق> ما عندك لو لو لو يكون بينكم في هاتف حتى إذا ما قلت يعني بالأحد جيت شويه نذكروا ولا نتصلوا باش يكونوا حاضرين ها يعني اليوم قدام مبكره نوعا ما لكن اتصل السلام قبل فيه بعضهم ممكن ما يعني اكيد بصراحة هدي لو كان يعني يمكن حضور كنا جينا نذكرين على كل ها يعني بالاحاديث حيث داير الوقت واضح ما يتفادوا تقعنا ضد شر اشياء الحمي ما اشكر عليه تطفر وتسعد ها طيب الان الدق واضح وما وماشبه عفوا ما كثير بهذا لانه الدق درس والله انا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و ال و صحبيه جميعا